بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا زلنا أيها الإخوان نتحدث عن حديث النيات وذكرنا بأن الكثيرين من أهل العلم قالوا بأن هذا الحديث يرجع إليه ثلث الإسلام يدور عليه ثلث الإسلام فما وجه ذلك كيف يدور عليه ثلث الإسلام من أهل العلم من قال إن الإسلام قول وعمل ونية. يعني اعتقاد قالوا فهذا الشطر الثالث أو هذا القسم عفوا الثالث يمثل الثلث فالإسلام قول وعمل ونية فحديث النيات يمثل هذا الجانب وهذا جواب واضح ولا غبش فيه ومنهم من نظر إلى أعمال الإنسان لم ينظر إلى الإسلام باعتبار أنه قول وعمل ونية نظروا إلى عمل الإنسان الذي يصدر منه قالوا العمل إما أن يصدر من الجوارح وإما أن يكون من اللسان فهو قول وإما أن يكون منبعثا من القلب فهو, فهو النية قالوا أعمال الإنسان إما من جوارحه فهي أفعاله وإما من لسانه فهي أقواله وإما من قلبه فهي نيته والعمل منقسم على هذه الأشياء أصلا التكاليف الشرعية هي منقسمة على هذه الأمور فقالوا هو يمثل الثلث بالنظر إلى هذه الحيثية الأفعال الصادرة من الإنسان الأفعال الصادرة من الإنسان ومنهم من نظر إلى الأحاديث التي قيل عنها بأنها ثلث التي قيل بأن مدار الإسلام يرجع إليها فقالوا هذا واحد منها هذا واحد منها فهو يمثل الثلث من هذه الحيثية والواقع أنه يرجع إلى ما قبله باعتبار أنه يرجع إلى إلى قلب الإنسان أو باعتبار أنه يرجع إلى قضية النيات على المعنيين الأولين. فالآن قالوا أحد حديث مثل ما قال جماعة من السلف فمن بعدهم قالوا التي يدور عليها الإسلام الحلال بين والحرام بين نعم و. من أعمل عملا ليس عليه أمرنا وإنما الأعمال بالنيات قالوا هي ثلاثة هذا واحد منها فهو الثلث لكن لو سألنا بأي اعتبار جعله الثلث بأي اعتبار صار واحدا منها نقول باعتبار أن أعمال الإنسان إما من لسانه أو قلبه أو جوارحه أو باعتبار أن الإسلام قول وعمل ونية فهو راجع إلى أحد الاحتمالين السابقين نعم ومن أهل العلم من يقول بأن كما يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول, يقول الدين هو إما مأمورات فعل المأمورات أو ترك المنهيات فعل المأمورات وترك المنهيات الحلال بين والحرام بين إلى أن قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه باب أولى طبعا من اتقى المحرمات يجب عليه أن يتقي في الحرم المحرمات فقالوا الحلال بين والحرام بين يتعلق بالمنهيات بالمنهيات والمأمور به المأمور به إما أن يكون فعلا ظاهرا أن يكون عملا ظاهرا بما باللسان كالذكر وقراءة القرآن أو بالقيام والقعود كالركوع والسجود ونحو ذلك والمشي إلى المساجد عمل بالجوارح إما باللسان أو بالجوارح المأمور إما ظاهر يصدر من لسان الإنسان أو جوارحه أو باطن أو باطن فهذا الظاهر يتعلق به حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد بمعنى أن هذه الظواهر يجب أن تكون على وزان الشرع وأمور القلب النية، نعم يتعلق بها نعم يتعلق بها حديث إنما الأعمال بالنيات، فصار عند مثل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله بهذا الاعتبار. نعم، صار ثلث الإسلام تضحت ولا أعيدها. قالوا مأمور ومنهي هذا الدين. المنهيات هذا الحلال بين والحرام بين لا تواقع ما حرم الله، وما اشتبه دعوه. واضح؟ والمؤمورات إما ظاهرة وإما باطنة. الظاهرة باللسان أو الجوارح. فهذه يجب أن تضبط بضابط الشرع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فهو رد والباطنة تصحح فيها المقاصد إنما الأعمال بالنيات يطلب فيها الإخلاص النية الصحيحة هذا أمر, هذا أمر لا بد منه نعم فهو يتعلق بالأمر الباطن بإخلاص الدين لله تبارك وتعالى ومن أهل العلم من قال بقول يقرب من هذا قريب من كلام شيخ الإسلام لكن له فذلك تختلف بعض الشيء نعم وذلك قالوا بأن الدين يرجع إلى فعل المأمور أو ترك المحظور أو التوقف عن الشبهات نعم وهذا كله فعل المأمور وترك المحظور والتوقف عن المشتبه يتعلق به حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهة هذه الثلاثة قالوا الحلال والحرام والمشتبه حديث النعمان وهذا لا يكمل ولا يتم إلا بأمرين إلا بأمرين ما يكفين الإنسان يدع الحرام ويترك الأمر المشتبه ويعرف الحلال وإنما يجب عليه أن يضبط أفعاله بضابطين الأول أن تكون هذه الأفعال موافقة للشرع وهذا حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والأمر الثاني هو أن تكون نيته صحيحة نيته صحيحة تصح العمل فهذا حديث إنما الأعمال بالنيات هذا يشبه كلام شيخ الإسلام لكن توجيهه فيه بعض المغايرة كما سمعتم وأما قول من قال كالشافع رحمه الله بأنه يدخل في سبعين بابا أو قول من قال في ثلاثين باب فالمقصود بذلك التكثير أنه يدخل في أبواب كثيرة جداً من العلم والواقع يمكن أن يقال أنه يدخل في جميع الأبواب في جميع الأبواب وذلك أن النية عليها مدار مدار العمل وكثير من الأمور يسأل الإنسان عن قصده فيها في البيع والشراء الآن حينما يأتي إنسان ويقول كلاماً في البيع والشراء أو في العقود أو في النكاح أو الطلاق أو في ليس يسأل في كثير من الأحيان عن نيته بل في كل الأحيان إذا كان الأمر ملتبسا إذا كان الإنسان عنده حلف يمينا نعم يسأل ماذا تقصد لو أنه قال والله لا أطأوا فراش فلان ماذا تقصد ماذا تقصد بهذا الكلام لو أدخل محمولا إلى البيت هل يحنث ولا؟ لو أدخل بعربة نقول ما تلمسه برجلك؟ يحنث ولا ما يحنث؟ نقول بحسب القصد بحسب القصد إن كان يقصد وهذا هو الغالب لا أدخله فإنه يحنث بمجرد الدخول وإذا قال لا أنا ما أقصد هذا أنا أقصد أني ما أطأه برجي تعرفون في أخبار فتح الصين وحدود الصين لما أقسم القائد هو قتيبة هذا المسلم ها؟ لما أقسم أن يطأ بلادهم فجاءوا له بطبق ووضعوه وفيه تراب من بلادهم وقالوا هذا يبر به القسم لما أرادوا الصلح هذا طبعا يحتاج استفصل ماذا يقصد بوطء البلاد إذا كان القصد أن يفتحها فإنه لا يجزئه أن يؤتى بطبق من ذهب في تراب ويضع رجله عليه أما إذا قصد الوطء بالرجل فهذا أمر يمكن أن يخرج بهذه الطريقة المقصود أن مثل حديث الأعمال يدخل في أمور كثيرة جدا الآن لو عقد على امرأة بعض البلاد العقد على أسماء الأخرى غير الدراهن أو بد بد دراهم ولكنهم يعطون أمراً أخرى. قال تزوج هذه المرأة على عشر من الإبل. نقول ماذا تقصد؟ تقصد على قيمة عشر من الإبل؟ ولا تعطيها عشر من الإبل؟ لو اختصموا عند القاضي أعطاه دراهم حسب لها كل بعير ب ألفين ريال وقال هذه عشرين ألف هذا هو المهر. ليه؟ قلت عشر من الإبل؟ قال أنا أقول على عشر من الإبل وأقصد به نعم الآن لو واحد قال لامرأته أنت طالق وقال أنا ما قصد تطليقها أنا قصدت أنت طالق من عقال هذه مسألة تذكر نعم من أهل العلم من لا يقبل هذا التأويل في الألفاظ الصريحة لكن منهم من يقول لا وبحسب نيته إلا أن عرف عنه التلاعب إن كان من أهل الديانة والصدق وقال أنا أقصد أنها طالق من عقال قالوا لا تطلق بهذا الاعتبار لاحظ فمسائل النية تتعلق بأشياء كثيرة جدا نعم هذا في المعاملات الآن الأمثلة اللي أوردتها أما في العبادات فحدث ولا فحدث ولا حرج لأن واحد يقول أنا كنت أريد أصوم من العشاء أنا أصوم ثم بعدين نسيت وأصبحت ناسي ولا أكلت ولا شربت والآن الساعة ثمانة الصبح ولا أكلت ولا شرط. هل يصح لي صوم ولا لا؟ قضية العبادة واضحة. بعض الناس يقول دخلت المسجد وكبرت ولم أستحضر نية معينة. بعض الناس يقول أنا متعود إذا دخلت دورة المياه كرامكم الله ومن يسمع أني أتوظف تلقائيا فأجد نفسي وأنا خارج أعضاء الوضوء مغسولة. لكن لو سألتني هل نويت الوضوء أقول لا ما ما جاء في بالي هذا. هذا عمل صار بالنسبة إلي عمل روتيني. نعم قد لا أستحضر فيه نية بكثير من الأحيان هل يصح هذا الوضوء ولا ما يصح هذا الوضوء نعم إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة جدا فهذا يحتاج فهذا يحتاجه الإنسان في جميع في جميع الأبواب طيب نبدأ بالكلام على ألفاظ الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات هذا هذه الجملة جاءت بروايات متعددة بروايات متعددة بمع إنما ومن غير إنما جاءت بالجمع الذي يقابل المفرد إنما الأعمال بالنية وهذه عند البخاري في الصحيح وجاءت من غير إنما بالجمع الذي يقابل المفرد أيضاً فقط بحذف إنما الأعمال بالنية الأعمال بالنية وهاتان الروايتان في الصحيح في صحيح البخاري ويمكن أن توجه كيف قابل الجمع بالمفرد بأن الأعمال كثيرة وهي ترجع إلى شيء واحد وهو القصد القصد لا سيما أن القصد والنية ينبغي أن يوجه إلى واحد فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان فقضية النية ترجع إلى إنما الأعمال بالنية فهي ترجع إلى شيء واحد ويمكن أن يقال النية جنس تصدق على الواحد والكثير أنه قال الأعمال بالنيات هذا توجيه وجاء أيضا بالمفرد الذي يقابل المفرد الذي يقابل المفرد العمل من غير إنما العمل بالنية وهذه واضحة جدا العمل الذي تريد أن تقوم به مرتبط ومتعلق ومعتبر بالنية فنية قابل العمل المعين ويمكن يقال هذا بمعنى ما سبق أيضاً باعتبار العمل جنس يصدق على الواحد والكثير العمل يصدق على الصلاة والصيام والحج وكل الأعمال والنية كذلك بالنية بالنيات فكم صار عندنا رواية الآن ثلاث روايات بقي روايتان بقي روايتان وهي وهما نعم واحدة في الصحيح في البخاري والثانية في ابن حبان إنما الأعمال بالنيات الجمع يقابل الجمع وبحذف إنما هذه الرواية في ابن حبان الأعمال بالنيات وهذه واضحة ما فيها أشكال أعمال متعددة كل عمل له نية فقابل هذا بهذا الجمع بالجمع فتعددت الأعمال فتعددت النيات والبواعث المتعلقة بها فقال الأعمال بالنيات هذه خمس خمس روايات وألفاظ لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ووجهها ما سمعتم ومن أنفع ما يكون لطالب العلم أن يجمع الروايات للحديث الواحد فيستبين له منها فقه ومعاني نعم اتضح أشياء يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة جاء في لفظ إيش الماهر بالقرآن وهو وهو إيش وهو يحفظه جاء بقيد الحفظ فالذي مع السفرة الكرام البررة ما هو الماهر بالتلاوة من المصحف لا بالحفظ الحاذق في الحفظ والذي يتتعتع هو الحافظ الذي حفظه ضعيف فله أجرا فإذا جمعنا الروايات عرفنا إذا سمعتم الحديث في نهيق الحمار وصوت نباح الكلاب جاء في بعض الروايات بالليل أمر بالاستعاذة فإنها ترى ما لا ترون فيكون هذا مقيد بإيش بالرواية الأخرى فيكون إذا سمعنا صوت الكلب بالليل استعذنا بالله من الشيطان الرجيم الكلب ما عنده أحد في الليل والليل هو وقت وقت الظلام وقت انتشار الشياطين نعم والأشرار وقل مثل ذلك مثل مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة جاء في لفظ صحيح ثابت في أحد الصحيحين أظنه في مسلم ويعمل به ويعمل به كمثل الأترجة لحظ فنحن نستفيد من جمع الروايات نستفيد معاني جديدة وقيود للألفاظ المطلقة إذا صحت تلك الروايات الأخرى فهذا ما يتعلق بروايات إنما الأعمال بالنيات لكن هل في فرق بين إنما الأعمال بالنيات بذكر إنما وبحذفها الأعمال بالنيات أو العمل بالنية أو الأعمال بالنية إذا حذفت إنما إنما هذه تدل على الحصر لكن حينما يقول بدون إنما العمل بالنية الأعمال بالنية أليس هذا الأسلوب يشعر أيضا بالحصر بتعريف طرفي الكلام العمل الأعمال بالنية دخلت أل على طرفي الكلام فهذا مشعر بالحصر يقول العمل بالنية الجزاء من جنس العمل تقول لإنسان عامل أجير تقول له العمل بالأجرة نعم فالعمل بالثواب بالأجر فهذا الأسلوب أيضا يشعر بالحصر من الجهة التي ذكرتها حتى مع حذف إنما العمل بالنية كأنه يقول لا عمل من غير نية هذا مفهومه ولا لا المسكوت عنه المنطوق أن العمل مرتبط بالنية المسكوت عنه أنه لا اعتبار بالعمل ما لم يكن له نية هذا هذا مفهومه فهذا الأسلوب يشعر بالحصر طيب إذا كان كذلك فلننظر إلى لفظة إنما إنما الأعمال إنما العمل إنما هذه إنما تدل على الحصر وهي من أقوى صيغ الحصر هي رقم اثنين على الراجح عند الأصوليين في القوة من جهة القوة في صيغ في صيغ الحصر صيغ الحصر متعددة أقوىها النفي والإثبات اللي جاءت فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله النفي والإثبات لا عالم إلا زيد لا كريمة إلا عمرو فهذه أقوى صيغ الحصر يليها في المرتبة رقم اثنين إنما ولا أريد أن أطيل فيها أكثر من هذا يكفي أن تتصور هذا المعنى وإلا فكلام الأصوليين وجدل الأصوليين كثير في هذا القوية يكفي هذا المقدار هي صيغة حصر قوية جدا نعم طيب إذا كانت كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات فإذا هذا يدل على الحصر أضف إلى ذلك التعريف الداخل على طرفي الكلام ومفهوم المخالفة كما ذكرت آنفا فهذا كله يدل على أن العمل الذي ليس فيه نية ليس له قيمة ولا ولا اعتبار هل هذا الكلام على إطلاقه فعلا الأمر يقرر بهذه الطريقة ولا غبار عليه ما في إشكال أولا يقال بأن ذلك يختلف يختلف فيحتاج الإنسان حينما يريد أن يفهم كلام المتكلم أن ينظر في الباعث على هذا الكلام ولأي شيء صدر فإذا كان هذا الأمر الذي قاله المتكلم قصد به تقرير معناً ابتداءً، هو جاء وراد أن يعل أن يعلمهم أنه لا اعتبار إلا بالنية. فقال لهم إنما الأعمال بالنيات عند إذن نقول لا يعتبر عمل من الأعمال إلا بالنية. انتهينا. ولا يخرج من هذا عمل من الأعمال التي يعملها الإنسان ولا سيأتي أشياء ما يعملها الإنسان تحصل من غير عمله ويحصل بها المقصود لكن أو يقال بأن هذا لم يصدر ابتداء ولا قصد به الشارع تقرير معنى جديد ابتدائي ليعلم به المكلفين وإنما كان صدوره في مقابل شيء آخر مقابل شيء آخر وش الشيء الآخر واحد عمل شيء واحد توهم شيء واحد سأل فأشكل عليه الأمر نعم فبين له الشارع قال له إنما الأعمال بالنيات وبالتالي الحصر لا يكون شاملا لجميع الصور. أعطيكم مثال يوضح لكم القضية ببساطة. الآن نحن في تعاملنا وكلامنا مع بعضنا. طيب. الآن لو جاء واحد إلى المسجد. جاء واحد إلى المسجد. وقال والله أنا أريد أن أسكن في هذا المسجد. أنا ما عندي بيت. وهذا فيه فرشة جيدة وفيه ما شاء الله كيفات وستائر وما شاء الله هذا المسجد. شرح ولا هناك جيران يلتصقون بالمسجد أوديهم وأنا رجل أعزب ولي زملاء عزاظ ونحن جينا ندرس للجامعة في الجامعة نريد أن يكون في هذا المسجد فقال الإمام قال إنما هذا إنما بني هذا للصلاة يصح أن يقول هذا الكلام ولا ما يصح يصح طيب لو جاء معترض وقال لا يا أخي عفواً لو سمحت نحن لازم نكون دقيقين في الكلام هذا تقول بني للصلاة ما هو بيجلس الواحد فيه قراء القرآن قال إلا طيب مو بالواحد يعتكف فيه قال إلا قال مو بنتم قاعدين تسوين درس في المسجد الآن قال إلا قال ليش تقول أجل إنما بني للصلاة في أشياء أخرى غير الصلاة هل يصح له الاعتراض ولا ما يحق له أنه يعترض ها لا ما يصح ما يصح ليه ما يصح لأن الكلام الذي قاله إنما بني للصلاة نعم جاء لسبب الله ماذا قال لنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنت منذر من يخشاها ولا لا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مبشر، نعم فهو بشير ونذير عليه الصلاة والسلام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا فلماذا قال إنما أنت منذر من يخشاها لأنهم طلبوا منه أن يخبرهم عن وقت الساعة فقال لهم, فقال لهم هذا ليس بشأنه هو مجرد منذر لمن يخشاها إنما أنت منذر فليس لأحدا يقول لا لا ما هو فقط منذر هو مبشر وهو معلم للأحكام أيضا وهو مربي للأمة وهو قائد للجيش وهو رئيس لهؤلاء الأتباع فنقول هذا ما يرد يا أخي لأن قوله إنما أنت منذر هو في مقابل هذا القول أو الوهم أو الطلب أو السؤال الذي سألوه لاحظت الآن حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي رضي الله عنه لما تكلم في الصلاة يوم عطس وقال الحمد لله وجلس ينظر إليه الصحابة في الصلاة فقال واثك لأمي ما بالكم تنظرون إلي وقال يتكلم بكلام كثير يعتبر في الصلاة جهلا منه فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتحميد و قال له قراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام طيب هل قال أن يقول لا لا فيها قيام وركوع وتكبيرة إحرام وتكبيرات متع... أو خفض ورفع وكذا نعم. إنما قصد أن يعلمه أن الكلام الخارج لا محل له في الصلاة علمه ما يتعلق بالجانب الذي كان يجهله هو جالس يتكلم فقال له لا التسبيح وقراءة القرآن والذكر التهليل فقط فإذن قوله صلى الله عليه وسلم هنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إذا قلنا إن هذا الحديث وارد على سبب معين وهو أن رجلا مثلا هاجر من أجل أن يتزوج امرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل عامل بنيته كل عامل بحسب قصده نعم فقال إنما الأعمال بالنيات سيكون هذا الحصر الآن ابتدائي أو غير ابتدائي غير غير ابتدائي نعم ف يكون من قبيل الحصر اللي يسمونه الإضافي حصر إضافي وليس بحصر مطلق ليس بحصر مطلق إذا هذا إنما الأعمال بالنيات إذا قررنا أنه ليس بكلام ابتدائي نعم وإنما هو طلبي طلبي فعلى كذا نقول يمكن أن توجد أعمال تصح من غير نية يمكن أن توجد أعمال تصح من غير نية هناك صور طبعا سيأتي ذكرها إن شاء الله فيما يخرجوا عن هذا طيب إنما الأعمال ال هذه تدل على العموم الأعمال جنس الأعمال ولا لا لا التعرفون صياغ العموم إذا دخلت ال المعرفة وليست العهديه ال المعرفة فإنها تكسب ما دخلت عليه العموم، الأعمال، يعني كل الأعمال، فإذا قلنا كل الأعمال صار ذلك يشمل الفرض والنفل ويشمل كل ما يدخل تحت الأعمال من الأقوال القول من الأعمال ولا لا؟ ويشمل أيضاً فعل الجوارح. ويشمل أعمال القلوب، زين؟ هذه داخلة في العمل. إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. حتى عمل القلب يدخل فيه النية. يدخل فيه النية. واحد يصبر، الصبر ليس من أعمال القلوب، ويتعلق بالجوارح في كف اليد عن اللطم ولا. فالصبر عمل قلبي. لكن لو سألناه دونالد ليش ما شاء الله الصبر العظيم الذي لا تقوم له الجبال قال ما أريد أن يشمت في عدوي التجلد للنائبات لدفع شماتة الشامتين فيأتون إليه وهو في غاية التجلد وقد نزلت به مصيبة وكارثة ويأتيه الحاسدون والشانئون يريدون يرونه منكسرا فهو يقول أبدا أنا فهذا الآن دخلت فيه النية ولا لا فصبره ليس لله وإنما هو لأمر آخر لأمر آخر الآن ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حال بعض قطاع الطرق وأن عندهم من التوكل ما ليس عند بعض أهل العبادة والصلاح تشوفه يركب الأهوال والأخطار قطع طريق ولا من قلت ما تخاف يا أخي هل أخطار هل أفعال لتسويها وركوب المخاطر العظيمة جدا والمغامرات قال يا أخي الواحد يتوكل على الله ولن يصيبنا إلا ما كتب لنا هذا يقولون ترى يقوله بعضهم يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا الحين هذا يتوكل لماذا للتقرب إلى الله عز وجل بها العمل ولا من أجل المواصلة في الباطل للمواصلة في الباطل مثل ما يفعل بعضهم حدثني من رأى شخصا سافر إلى بعض البلاد الأوروبية للفواحش فوعظه ما الذي جاء بك يا فلان فأخبره أنه جاء لي إشباع غرائزه فقال يا أخي دعنا من الحلال والحرام الآن أنا ما بحدثك بالحلال والحرام لا يخفاك أن هذا أمر محرم لكن ما تخشى تصاب بالإيدز قال إن كان مكتوب فسيحصل فأنا متوكل على الله عز وجل ولا يحصل لي إلا ما كتب هذا متوكل الآن لكن متوكل في سبيل في سبيل الشيطان وليس في سبيل الله عز وجل فهذا التوكل مذموم وليس بمحمود نعم فدخل في ال في الأمور القلبية فإذا الأعمال تشمل ما يسطر من اللسان من الأقوال وما يتعلق بالقلب وتشمل ايضا الجوارح أعمال الجوارح نعم وتشمل شيء رابعا على الراجح ما هو ما هو إيش لا لا ها لا لا قلنا القلب ما يتعلق بالقلب عموما نعم لا مم. لا هذا ما يتعلق بالقلب لا اللي عارفنا يعطيه من هالجوائز هذه لا هذه من أعمال الجوارح النظر يعني يوم جت الجائزة <تصفيق> قلنا العمل إنما الأعمال يدخل تحتها على الأرجح أربعة أشياء قول اللسان وعمل الجوارح يدوى وال وأعمال القلب فيك حديث إنه كان حريصا على قتل صاحبه مع أنه ما قتله قال القاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول ما سوى شيء قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فدخل العزم المصمم بالعمل، فالعمل يدخل فيه العزم المصمم، يدخل فيه العزم المصمم، ولذلك جاء في الحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة نعم كتبت له حسنة، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، اعتبار. ان يبقى القسم الرابع ما هو لا لا كان قبل اللسان نعم احسنت احسنت اا الترك هذه راشد نعم الترك كما كما هو معروف عند جماعة من الأصوليين أقول في المراقي والترك فعل في صحيح المذهبي. يعني على الراجح من أقوال أهل العلم أن الترك فعل من الأفعال نعم وذكروا له أمثلة يؤاخذ الإنسان على التروك الله عز وجل ماذا قال عن اللي يتركون الأمر بالمعروف أن يعلم منكر من بني إسرائيل؟ قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم والإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا لبئس ما كانوا إيش يصنعون والصنع أخص من مطلق الفعل فعل بمهارة وحذق نعم وكذلك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 يدخل فيه الترك فصار يدخل فيه دسان والقلب عزم المصمم جوارح والترك أربعة أشياء أربعة هذا الكلام أقوله لأننا نحتاجه لأننا نحتاجه ما يتعلق بالنية نحتاج هذا إذا نوى الإنسان الخير وما عمله سيأتي بعد قليل إن شاء الله ما عمله موفق إليه نوى يحج معه ما تيسر يؤجر ولا ما يؤجر يؤجر والتروك نحتاج إلى هذا بعض الناس يسأل يقول هل يؤجر الإنسان إذا ترك المنكر والباطل والشر والمعصية والانحراف نقول ليس على إطلاقة أنتم الآن جالسين في المسجد تاركين يمكن ملايين الأنواع من المنكرات ولا لا غافية عنها يمكن بعضها ما سمعتم به ولا خطر لكم على بال هل تجيكم ملايين العجور أنتم جالسين الآن الجواب لا لكن متى يؤجر على الترك إذا عزم عليه وقصده فتركه خوفا من الله عز وجل نعم. أو تهيأت له أسبابه فتركه خوفا من الله مع تطل بالنفس له تركه خوفا من الله لا خوفا من الناس ولا حياءا منهم ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله هذا ترك فصار من السبعة الذين يظلهم الله في ظله فهذه مسألة الأعمال يدخل فيها هذه الأشياء جميعا العمل فمن أهل العلم من يقول إن العمل أعم من الفعل لأن الفعل يقابل دائما بالقول قول وفعل لأنه الفعل منفعل من الإنسان بعضهم يقول العمل يدخل فيه الفعل ويدخل فيه الأقسام الأخرى هي أقسام للعمل العمل أعام منها ومنهم من يقول لا الفعل أعام لأنه منفعل من الإنسان منفعل عنه فيدخل في هذا الانفعال عن الإنسان الكلام اللي يقوله والأشياء التي يفعلها wichtige بجوارحه ويدخل فيها أيضا ما يصدر من القصد والعزم منه وما أشبه ذلك. نعم. فقالوا إن الفعل أعم من العمل. وبعضهم يقول لا العمل العمل أعم من الفعل والأمر في هذا سهل. الأمر في هذا سهل. طيب الأعمال كلها. كلها الأعمال الطيبة والأعمال السيئة الأعمال الواجبة والأعمال المباحة المستحبة والمكروهة كل عمل يصدر من هذه الجهات الأربع اللي هي القلب واللسان والجوارح والترك فهو بحسب النية بالنيات الباء هذه بالنيات تحتمل أن تكون للمصاحبة يعني الأعمال بالنيات يعني إنما تقوم وتنشأ وتبتدى بالنيات فهي مبدأ العمل والباعث عليه لأن الإنسان إنما يعمل العمل في البداية يكون ذلك منبعثا من قلبه يقصده بقلبه ثم بعد ذلك يعمله ولا لا إذا أراد أن يبني دارا أليس ذلك يكون ناشئا من قصده تداء يقصده بقلبه ثم بعد ذلك إذا أراد أن يشرب الآن هل يشرب تلقائياً ولا يشرب إلا إذا كانت أفعال غير إرادية أما الفعل الذي بإرادة الإنسان فإنه يقصده أولاً ثم بعد ذلك فالأعمال يمكن أن تكون الباء هذه للمصاحبة ويمكن أن تكون هذه الباء للسببية يمكن أن تكون للسببية بمعنى أن العمل متسبب عن النية نعم متسبب عنها و فهي مقومة له ومن ثم يحكم على هذا العمل باعتبار النية والقصد الذي يصدر من الإنسان هذا فيما يتعلق بالبأ أما النية الأعمال بالنيات النيات جمع نية النية ما المراد بها النية تقرب في أصل معناها من القصد تقرب من القصد و من أراد أن يدقق أكثر فيمكن أن يقول هي ليست بمعنى القصد مئة بالمئة ولكن بينها وبين القصد فرقا فهي بينها وبين القصد فرقا حيث إنها أعم منه من جهة وأخص منه من جهة النية الآن متى تكون أعم من القصد متى تكون أعم من القصد النية تكون أعم من القصد من جهة أن الإنسان ينوي ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه ولا لا ينوي ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه يدل على هذا الحديث اللي أخرجه الإمام أحمد والترمذي نعم. حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة إنما الدنيا لأربعة لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية. يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فأجره ما سواء. ثم ذكر أصحاب العمل السيء. قال وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم. ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حق فهذا بأخبة المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزره ما سواء الآن لاحظ هذه أربعة أصناف بماذا بلغ الأول عمل صاحبه بماذا بلغه بالنية والثاني اللي يعمل عمل السيء والآخر الذي يتمناه إنما بلغ بالنية. قالوا فالإنسان ينوي ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه هذا الإنسان اللي وده يسوي مثل فلان الخير التاجر والآخر اللي وده يسوي مثل ما يفعل ذلك الإنسان السيء التاجر. نعم نوى ما يقدر عليه ولا ما لا يقدر عليه. ما لا يقدر عليه لكن التاجر أو السيء التاجر الصالح أو السيء صاحب المال هذا نوى وعمل أليس كذلك فنوى ما يقدر عليه فصارت النية تتعلق بالمقدور وغير المقدور وأما القصد فإنه يتعلق بماذا بالمقدور فقط بالمقدور فقط فإذن النية صارت أعم من جهة أنها تتعلق بالمقدور وبغير المقدور والقصد أعم من جهة أخرى وهو أن القصد يتعلق بفعلك أنت وبفعل غيرك أما النية فهي بفعلك أنت تتعلق بك أنت الآن ألسنا نقول قصدت أن أفعل كذا ولا لا قصدت بكلامي كذا أليس كذلك وتقول أيضا قصدت قصدت أن تفعل كذا قصدت أن تقول كذا فهذا الذي قصدته صادر منك ولا صادر منه صادر منه هو وتقول قصدك الله بالبر بالمعروف ولا لا فالقصد يكون من فعلك ومن فعل غيرك وأما النية فما تقول والله أنا نويت أن تقول هذا الكلام نويت أنك تقول مثل هذا الكلام نويت أنك تقف مثل هذا الموقف لكن تقول أنا قصدت أن تقف في هذا الموقف، أنا قصدت أن يصدر منك هذا الكلام، لكن ما تقول أن نويت أن يصدر منك هذا الكلام، أن تكون في هذه الحال، هذا فنية أخص من هذه الجهة، القصد عام، ما يصدر من الإنسان وما يصدر من غيره، يتعلق بفعله وبفعل غيره. وكذلك من فسر النية بالإرادة الواقع أن فسرها بمعنى أعام منها الإرادة أعام من النية الإرادة تكون من غيرك مثل ما قلنا في القصد ومنك تقول أردتك أردت لك الخير وتقول أرادك الله بالخير نعم وكذلك ومن أهل العلم من يقول الإرادة عامة يدخل فيها النية و... والقصد أيضاً نعم فهي نية نوع من أنواع الإرادة ويدخل تحتها العزم والمشيئة على كل حال النية إذا غدنا نعرف معناها الشرعي هذا معناها اللغوي قريب من القصد قريبة من القصد تقرب من القصد فما معناها في في الشرع أو على الأقل بما يمكن أن يقرب معناها في الشرع بعضهم يقول هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا ولكن هذا فيه إشكال ما هو بلازم الإنسان ينبعث قلبه نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر ربما الإنسان يفعل أشياء ليس له غرض فيها من دفع ضر أو جلب نفع إنسان يفعل أشياء من باب باب العبث. أوسأله ما هو الهدف من هذا الفعل الليه؟ لا جلب نفع ولا دفع ضر لأن لو لقيت لك واحد يكسر المبادل بالشوارع. أنت وش النفع اللي يحصل لك من هذا؟ قال بس. بس هذا الجواب العظيم الآن. بس. ولو قلت له الآن وش الضر اللي تدفعها عن نفسك بهذا الفعل قال بس بس أنا قال لك بس ما عدت تقدر تناقشه في شيء نعم الآن لو جاء واحد يفسد على الناس أعمالهم ما الغرض من هذا العمل اللي تسويه هذا الإفساد بس كذا هكذا وش نفع اللي تجلبه لنفسك ما في نفع في ضر تدفعها عن نفسك ما في ضر نعم فهذا يعني لا يلزم أن يكون لدفع لجلب نفع أو دفع ضر بعضهم يخصصها بالشرع بأنها الإرادة والتوجه نحو الفعل ابتغاء لوجه الله وامتثالا لحكمه وهذا ليس بلازم لأن النية يدخل فيها كل بعافل للقلب وقصد وإرادة سواء كان لوجه الله أو لغير وجه الله إنما الأعمال النيات ولهذا قال في آخر الحديث كما سيأتي، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها؟ نعم، أو امرأة ينكحها؟ فيجرته إلى ما هجر إليه، فهذه نية حسنة ولا غير حسنة؟ هل أراد بها وجه الله؟ الجواب لا. فالنية لا يلزم منها أن يكون القلب قد انبعث من أجل طنّب مرضات الله عز وجل وامتثال لحكمه ما يلزم هذا؟ فيكفي أن نبقي الأمر على ما هو عليه على على ما هو متعارف عليه في كلام العرب فنقول هي, هي قريب من القصد فهي انبعاث القلب نحو نحو الفعل نحو الفعل سواء كان هذا القصد حسنا أو سيئا فكل بحسب نيته وبحسب وبحسب عمله نعم فهذا تفسير للنية سهل وبسيط وليس فيه تكلف وليس يحصر هذا المعنى الشرعي المهم جدا بمعانى ضيقة لم يدل على حصره فيها دليل إنما الأعمال بالنيات كل ما يبعثك للعمل فهو نية ما ينهزك للفعل فهو نية سواء كان هذا لأمر طيب أو لأمر سيء إنما الأعمال بالنيات طيب إذا كان الأمر كذلك الآن عرفنا معنا كل لفظة الأعمال والنيات والباء وإنما إيش فعنا هذه الجملة إنما الأعمال بالنيات نحتاج هذا بعد قليل سنفرق بين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ منا وهل المعنى واحد هل هذا تكرار نعم والأصل عدم التكرار فبعض أهل العلم إنما الأعمال قالوا هذا عام يراد به معنى خاص هو الذي يسميه الأصوليون العام المراد به الخصوص يطلق لفظة عامه ويريد لا يريد فيها العموم من جهة المعنى وإنما يريد بعض معانيها إنما الأعمال قالوا المقصود به الأعمال الشرعية فقط الأعمال الشرعية طيب الأعمال الباقي الأعمال العادات واحد يبي ينام واحد يبي ياكل واحد يبغى يجلس في بيته واحد يبغى يطلع للبر نعم الأخوان يبتسمون يوم ذكرت البر كأنهم يقولون ذكرت عظيما نعم فما هو قصده؟ قالوا هذا ليس متعلقا بالحديث الحديث يتحدث عن القضايا الشرعية عام الأعمال المفروض أن يعمل كل شيء كل عمل قالوا لا عام مراد به معنى خاص ما هو المعنى الخاص؟ قالوا فقط الأعمال الشرعية التي تفتقر إلى النية صلاة صيام هج زكاة وما أشبه ذلك طيب إذا قلنا أن هذا فقط الأعمال اللي تحتاج إلى نية من الذي لا يحتاج إلى نية على كذا قالوا اللي ما يحتاج إلى نية ثلاثة أشياء ثلاثة أشياء ما هي الأشياء الثلاثة قالوا أولها أعمال العادات لما يبقى لها نية إلي جاي ينام ما يحتاج نسألة نقول ليش نايم لو سمحت نعم هو ينام وخلص هذا أمر مباح يبغى يأكل ما نقوله اشتنوي بهذا الأكل حدد نيتك هذا عمل فغير داخل في الموضوع طيب والأمر الثاني قالوا الأمر الثاني هو الأعمال المتميزة بنفسها التي لا تقع إلا على سبيل العبادة ما يمكن تقع بصورة ثانية مثل ماذا قالوا قراءة القرآن هل ممكن تكون قراءة القرآن يعني مثل الوضوء واحد يقصد التبرد ولا الاغتسال ولا يقصد الاغتسال الشرعي قراءة القرآن قراءة القرآن ما تحتمل معنى آخر واش بعد قالوا الذكر إذا قال لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله هذا ما يحتاج إلى نية لأنه متميز بنفسه ولا يقع إلا على سبيل القربة والعبادة طيب عندكم شيء ثالث قالوا نعم عندنا شيء ثالث اللي هو إيش ه لا هذه العبادات الشرعية لا غير موضوع التروك تروك لا تحتاج إلانية قالوا العباداتهم العبادات الشرعية فيدخل فيها غير العبادات كأمور العادات والتروك وغير ذلك الثالث ما هو يا أخي من الأعمال الشرعية ده الوضوء ها لا عمل شرعي الدعاء أمر ثالث لا هذا عمل شرعي يا أخي عمال الشرعية تحتاج إلى نية طيب وش اللي ما يحتاج إلى قالوا العادات وما تميز بنفسه من العبادات لا يا أخي هذه أمور العادات ما تميز بنفسه قالوا هذا لا يحتاج نعم. ها. لا بس الآن عمل رمضان صوم هذه قضية شرعية لكن في شيء ثالث نعم ها. لا هذا أمور العادات يا أخي المباح لكن ما قصد نعم لا لا لا فيه أمور الشارع قصد تحقق هذا الأمر بغض النظر عن كونه صدر من المكلف أو ما صدر عنه ردود الغصوب رد الغصب رد الأمانة واضح؟ هذا يحتاج لنية ولا لا؟ رد المسروق يحتاج نية ولا ما يحتاج إلى نية الآن لو واحد سرق ثوب فلان ولبيسه غسله نشر في السطح ولا الهواء طار به إلى سطح في الجيران رجع لهم الحمد لله وخذوا ثوبهم ولبسوه حصل المقصود لا يحتاج إلى نية في إرجاعه يطالبونه بشيء يرفعون له دعوة في المحكمة ثوبكم وعندكم تهينا بعد اشتبوا واضح قالوا لا أنت ما نويت تترجع هذه أمرها لله عز وجل يحاسب عليه لكن هل يطالب الآن تجواب أنه ما يطالب نعم رد الوديعة رد الودائع الآن أعطاه أمانة يوم النهجة نعطيه كتاب قال له هذا أمانة عندك يوم جلق السيارة مفتوحة والكتاب محطوط فتح باب السيارة وأخذه ومشأ حصل المقصود ولا ما حصل حصل المقصود فهناك أعمال لا تحتاج إلى نية إزالة النجاسة الآن لو وقع له نجاسة ومطالب بغسل هذا أراد أن يصلي أقول لا طيب لو أنه جاء ويمشي في المطر ونزل المطر وغسل هذا النجاسة على يده راحت بدون قصد هذا لو نجاس في الأرض فجاء المطر وغسلها حصل المقصود على ثوب فجاء المطر وغسله فالحمد لله ما يحتاج هذا إلى نية فإذن صار عندنا إنما الأعمال بالنيات قالوا هذا عام مراد به الخصوص فإنما مقصود به الأعمال الشرعية التي تفتقر إلانية طيب في عندكم شيء ما يفتقر نية قالوا نعم عندنا هذه الأشياء اللي عدتها قبل قليل جيد هذا قول لبعض بعض أهل العلم في تفسير الحديث وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله باقي بقية أنا كنت أرجو أن يخلص اليوم لكن يبدو أنه ما ما تيسر لكن أعتقد إني ما ذكرت شيئا يعني خارجا عن الأمور الهامة التي يحتاج إلى معرفتها. ولن ولن أطيل الحديث الأخرى. بها.